وصبر حبس النفس على طاعة الله وحبس النفس عن معصية الله وحبس النفس عن التسخط على أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتججر والملل ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله وإن أوذي وعودي لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هذا الله قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فأذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله تبارك وتعالى وكلما قويت الأذية قرب النصر وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حال حياته ويرى أثر دعوته ويرى الثمار الدانية لدعوته بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب القلق قبولا لما دعا إليه وأخذ به وتمسكا به فإن هذا يعتبر نصرا للداعي إلى الله وإن كان ميتا فعلى الدعية أن يكون صابرا على دعوتهم مستمرا فيها صابرا على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل صابرا على ما يعترض الدعوة إلى الله صابرا على ما يعترضه هو من العذى وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وقال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ولكن على الدعية أن يقابل ذلك بالصبر وتأمل قول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا كان من المنتظر أن يقال بعد ذكر هذه النعمة فاشكر نعمة ربك ولكنه عز وجل قال فاصبر لحكم ربك إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر تأمل حال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ضربه قومه فأدماؤه هو يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم أقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون رواه البخاري ومسلم وابن ماجه فعلى الداعية أن يكون صابرا محتسبا لأنه عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من وقوع الأذى قال تعالى في وصية لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابت إن ذلك من عزم الأمور. فلما ذكر الأمر والنهي أتت التوصية بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابت إن ذلك من عزم الأمور. عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يقع الألا. فالصبر ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وعن محارم الله وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه وإما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتذاب فهذه أقسام الصدر إذن هذه المسائل الأربع مما يجب علينا أن نتعلم يجب علينا أن نتعلم هذه المسائل الأربع الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذافير ثم أتى رحمه الله تعالى بالدليل على هذه المسائل الأربع فأتى بصورة العصر ونص على أنها دليل فقال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذا هو الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى ذكر رحمه الله تعالى هذه الأبور العظيمة وجعلها مسائل وهي مستنبطة من كتاب الله تبارك وتعالى وهذا دليلها وهو الدين كله والدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر إيمان بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه هذا هو الدين الدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر إيمان بالحق وعمل بالحق ودعوة إلى الحق وصبر على الأذى في الحق فأذى هو الدين جمع الله تبارك وتعالى لنا ذلك في هذه الصورة العظيم المسألة الأولى والثانية في قوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات فإن الإيمان لا يكون صحيحا والعمل لا يكون صالحا إلا بالعلم بأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده على بصيرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات العلم بالله تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام بالأدلة والعمل بذلك هاتان مسألتان من المسائل الأربع وهما في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسألة الثالثة وتواصوا بالحق الدعوة إليه والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه وتواصوا بالصبر فجمع الله تبارك وتعالى لنا هذا الخير كل في هذه الصورة العظيمة من صور القرآن المجيد والعصر هذا قسم بالزمن الذي تقع فيه الحوادث من خير وشر والعصر إن الإنسان الألف واللام في الإنسان للاستغراق والشمول أو للجنس فجنس الإنسان أو الإنسان كله مستغرقا ومشمولا بالخسران إلا الذين آمنوا والخسر المقصان والهلتة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهم الذين أتوا بالإيمان والعمل والدعوة والصبر الإيمان بالحق والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى الخير من أقطار في هذه الصورة العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل يعني على هذه المراتب الأربع قوله تعالى، فاستدل على هذه المسائل الأربع بسورة عظيمة هي سورة العصر والعصر، فأقسم الله تبارك وتعالى في هذه السورة بالعصر الذي هو الزمن وهو محل الحوادث من خير وشر، فأقسم الله تبارك وتعالى بذلك على أن الإنسان كل الإنسان في هلاكٍ وخسران إلا من القاصف بهذه الصفات الأربع الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من خلق وأما خلقه فليس لهم أن يقسموا إلا به ومن حلف بغير الله فقد أشرك وأما الله تبارك وتعالى فيقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يقسم الله تبارك وتعالى بالنجم إذا هوى يقسم الله تبارك تعالى بالعصر يقسم الله تبارك وتعالى بما شاء من خلقه أما خلقه فليس لهم أن يقسموا بشيء سواء ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جهاد النفس أربع مراتب إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به يجاهد النفس في تعلم الهدى ودين الحق وأما الثانية من المراتب أن يجاهدها بعد العلم على العمل به يعني بهذا العلم الذي تعلمه هذه المرتبة الثانية من مراتب جهاد النفس المرتبة الأولى يجاهد النفس ليحملها على تعلم الهدى ودين الحق وليس لها فلاح ولا صلاح ولا هدى ولا سعادة في معاشها ولا في معادها إلا بتعلم ذلك فإذا تعلم يجاهد النفس وهي المرتبة الثانية من مراتب جهاد النفس يجاهد النفس على العمل به بعد تعلمه وأما الثالثة من مراتب جهاد النفس فأن يجاهد النفس على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وأما الرابعة فأن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين يتعلم العلم بدليله ويعمل به ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه لو حصل هذا صار ربانيا. ودعي في ملكوت السماوات كبيرة فأنه عالم عامل داع إلى ما علمه وعمل به فيدعى في ملكوت السماوات كبيرة وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به وإلا فقد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الطاعة إذا فتن الإنسان مثلا بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه فيه إلا الله وهو رجل شاب ذو شهوة فالصبر على هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس كما هو معلوم وهذا الترتيب الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به لماذا؟ لأن الصبر على المعصية قد يكون أشق على الإنسان من الطاع وأيضا الإنسان قد يصاب بالمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاع فقد يموت له مثلا قريب أو صديق أو عزيز أو حبيب فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة لا يجد مثلها فيما يزاوله من الطاعات ولكن لا يتحمل هذا القدر الذي نزل عليه إلا بمشقة عظيمة فالصبر في أقسامه على حسب ما مر ذكر ذلك والمجاهدات التي تكون للنفس بتنزيلها في تلك المراتب المختلفة لو نظرت فيها لوجدت أن ذلك إنما يكون على اعتبار ما هو من حيث هو صبر على طاعة الله صبر عن محارم الله صبر على أقدار الله التي يجريها عليه هذا الترتيب ترتيب من حيث هو وأما باعتبار من تعلق بذلك فقد تكون المشقة في الصبر عن ما حرم الله تبارك وتعالى أكبر من المشقة في الصبر على الطاعة فياتي بالطاعة راغبا راهبا وأما ما يتعلق بالمعصية فإنه يتتعتع فيها شديدا ولا ينكف عنها إلا بشق النفس وكذلك الصبر على القدر غير المواتي قد يجد من المشقة في الصبر على ما يقدره الله تبارك وتعالى عليه مشقة عظيمة لا يجدها فيما يزاوله من الطاعات فيخف إلى الصلوات ولكن إذا نزل به شيء من فقد عزيز أو حبيب فضع ضع لذلك جدا وانهدم كيانه ولم يصبر عليه إلا بالمشقة الشديدة قال الشيخ رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم الله عز وجل في سورة العصر أقسم بالعصر على أن كل إنسان هو في قيبة وهلكة وخسران مهما كثر ماله وكثر ولده وعظم قدره وعلى شرفه كلهم في خسران إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة أحدها الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله من اعتقاد صحيح وعلم ناف الثاني العمل الصالح وهو كل فعل أو قول يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد متبعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان والعمل الصالح العمل الصالح كل فعل أو قول يقرب إلى الله تبارك وتعالى بأن يكون فاعله وقائله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا فيأتي بالشرطين لقبول العمل الإخلاص والمتابعة الثالث من الأوصاف الأربعة التي من لم يتحل بها ومن لم يحصلها فإنه يكون في خسران وهلك وخيبة التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه والرابع التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله تعالى وترك محارم الله وتحمل أقدار الله وهي أقسم الصبر فيوصي بعضهم بعضا بالصبر كيف يوصي بعضهم بعضا بالصبر يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله وترك محرم الله وتحمل أقدار الله تبارك وتعالى والدين كله يحتاج إلى صبر والإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه وترك ما أوجب الله عليه فالدين كله يحتاج إلى صبر في كل شيء عند فعل الطاعات وعند الكف عن المعاصيات وعند نزول الأقدار غير المواتيات يحتاج الإنسان إلى الصبر في كل شيء من أمور الشرع الأغر التواصي بالحق وتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والناي عن المنكر وبهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها كنتم خير أمة أخرجك للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لما ذكر الشيث رحمه الله دليل المسائل الأربع ذكر قول الشافعي رحمه الله والشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي ولد في غزة سنة خمسين ومئة وتوفي بمصر سنة أربع ومئتين وهو أحد الآئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته هل يريد الإمام رحمه الله تعالى أن يقول إنها كافية من جميع ما أنزل الله تبارك وتعالى وتغني غناء مما ورد في التشريع وبالدلالة على الأخلاق والسلوك وما أعد الله تبارك وتعالى للطائعين وما أعد الله تبارك وتعالى للعاصين وما قص الله رب العالمين في القرآن العظيم من قصص الأمم الهالكة البائدة والأقوام المكذبين لم يرد شيئا من ذلك رحمة الله عليه مراده رحمه الله تعالى أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة فإذا اكتفى بها واحد وقال قال الشافعي الإمام رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وهذه تكفيني يقال له لا أخطأت ليس كذلك وليس هذا بمراد الله رحمة الله عليه وهذه الصيغة التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله ورد أيضا ما هو مطابق لها بلفظ آخر وهو ما ذكره الإمام بن كثير رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم وهو بمعنى ما ذكره المصنف رحمه الله قول الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم لأن العاقل البصير إذا سمع هذه الصورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران والعصر الذي يقسمه الله الذي يحوجه سبحانه وتعالى إلى القسم لا شيء سبحانه يفعل ما يشاء ولكن هذا لتأكيد القضيات عند المكذبين والعصر إن الإنسان لفي خسر مع الاتيان بهذه المؤكدات من القسم والجملة الإسمية ودخول إن المؤكدة المشدة عليها والعصر إن الإنسان لفي خسر والإتيان بأل التي تفيد الاستغراق أو تفيد الدلالات على الجنس إن الإنسان لفي خسر ثم الإتيان باللام ثم الإتيان بالضرفية في قوله تعالى في خسر فكأن الخسران قد شملهم حتى غرقوا فيه والعصر إن الإنسان لفي خسر إذا سمع العاقل البصير هذا النذير والتحذير بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران وذلك بأن يكون ممن استثناهم الله تبارك وتعالى ويبتهد في أن يكون متحليا بالصفات التي من اتصف بها نجا من الخسران وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهذا الكلام الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيه من الدلالة على فقهه ما فيه لوما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل باب بالتنوين لأنه مقطوع عن الإضافة باب العلم مبتدا قبل القول خبره قال البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أمير المؤمنين في الحديث ولد ببخارة في شوال سنة 94 ومئة ونشأ يتيما في حجر والدته رحمها الله تعالى وتوفي رحمه الله في خرتانك بلدة على فرسخين من سمرقند وما زال قبره معروفا يزار إلى يوم الناس هذا كثير من القلق يا لا يشد الرحلة إلى القبر ولكن إن كان مارا صلى في مسجد لطيف هناك والقبر قبر الإمام رحمه الله تعالى والمسجد في غيظة فيحاء فتوفي في خرتنك بلدة على فرسخين من سمرقنك ليلة عيد الفطر سنة الست وخمسين ومئتين وكان عمره اثنتين وستين سنة رحمه الله تعالى وقال البخاري رحمه الله مقول القول ما سيكون بعد ذلك وقال البخاري رحمه الله والذي عليه عرف المصنفين والمؤلفين أن يكون ما ياتي بعد أن يقول قال أن يكون ذلك بنفسه إن كان ناقلا قال الشيخ المصنف رحمه الله قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفل لدمبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل الذي في البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى وكذلك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل الذي في البخاري فبدأ بالعلم فلعلها نسخة يعني لعل الشيخ رحمة الله عليه نقل من نسخة فنقل منها ما نقل أو لعله رحمه الله تعالى ذكر ذلك كذلك للتوضية ولا حرج استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل ويا لله ماذا أصاب المسلمين من مخالفة هذه الآية ومخالفة ما دلت عليه الآية فيما صاغه البخاري ترجمة للباب رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل فاستدل رحمه الله تعالى على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل وهذا دليل أثري دليل نقلي يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا ثم يتكلم ثانيا فالعلم قبل القول وقبل العمل والذي يعمل أولا أو يقول أولا ثم يبحث عن العلم لا يكون إلا خابطا في بيداء فياتي بخزعبلات كثيرة ويضل الناس ضلالات وهذا مخالف لهدي القرآن العظيم وما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فذكر العلم أولا بد من العلم أولا قبل العمل وقبل القول قبل العمل تعبدا وحركة ومنهاجا لا بد من العلم وقبل القول دعوة وأمرا ونهي لا بد من العلم أولا العلم قبل القول والعمل وهذا دليل أثري على وجود البداية بالعلم قبل القول والعمل يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة العمل لكي يقبل عند الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون خالصا ولا بد أن يكون صوابا والصواب ما كان على وفق الشريعة ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم فلا بد من العلم أول هذا دليل عقلي نظري ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله تبارك وتعالى واحد فإن هذا قد خطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود هل يتكئ؟ على هذا من يتكئ فيقول أنا لا أدعو إلى الله تبارك وتعالى ولا آمر بمعروف ولا أنا عن منكر حتى أتعلم هذه مسألة لا تنضبط إلى متى تتعلم هذا أولا وثانيا أنه على كل مسلم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى حسب طاقته وعلمه فكل واحد من رجل أو امرأة عليه قصط من هذا الواجب من تبليغ دين الله والدعوة إليه والدلاله عليه والإرشاد والنصيحة فيه هذا واجب على كل مسلم واجب عليه أن يدعو على توحيد الله إذا رأى شركا أو سمعه يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى أو يبدأ الجاهل بتعليم توحيد الله تبارك وتعالى ويأمر بالصلاة وبالمحافظة عليها وبالزكاة وبأدائها وبالصوم والحد عند الاستطاعة يأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام وترك المعاصي كلها والصفات التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم في أخلاقه وفي سلوكه يدعو إلى الله تبارك وتعالى على حسب الاستطاعة يتوقف عند حدود ما يعلم لا يخبط ولا يتكلم بما لا يعلمه وإنما يتوقف عند حدود ما يعلمه ويؤدي الواجب الذي عليه بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بما يعلمه ويجتهد في أن يكون عاملا بما يعلم يدعو إليه ويصبر على الأذى فيه لأن الإنسان إذا دعا إلى الهدى والحق وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا بد أن يؤذى من الخلق ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن وفي نسخة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن وفي نسخة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن فاختلفت النسخ والمعنى واحد قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصى فرعون الرسول فأقضناه أقدا وذيلا هذه المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث أن الله خلقنا هذا هو الأمر المتعلق بتوحيد الربوبية أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا فذكر أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو الذي يدبر الأمر فذكر توحيد الربوذية فهذه هي المسألة الأولى دليل أن الله تبارك وتعالى خلقنا سمعي نقلي وعقلي فأما دليل السمعي فكثير جدا ومنه قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وقوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وقوله تعالى الله خالق كل شيء وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى آيات كثير هذا دليل سمعي نقلي من القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك ما لا يحصى وأما الدليل العقلي على أن الله تبارك تعالى خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون القسمة العقلية كاقتضي ثلاثة أمور هنا لا رابع له أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فذكر اثنين من هذه الأمور وسكت عن الثالث لأنه يذعن به المخالق ويقر به حتما القسمة ثلاثية هنا الأمر الأول أننا خلقنا بدون خالق وهذا لا يمت لأن الخلق لا بد أن يتعلق بخالق الخلق لا بد أن يتعلق بخالق كما أن المتحرك لا بد أن يتعلق بمحرك فالقسمة العقلية تقضي بهذا الأمر أولا أننا خلقنا من غير خالق وهذا لا يمكن هذا لا يقبل هذا ممتنع الأمر الثاني أننا خلقنا أنفسنا الأول أننا خلقنا من غير خالق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قسم عقلية تقتضي ثلاثة أمور إما أن يكونوا قد خلقوا ووجدوا من غير خالق ولا موجد هذا ممتنى والثاني من الأمور الثلاثة أنهم خلقوا أنفسهم أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون خلقوا بدون خالق هذا باطل خلقوا أنفسهم هذا أفضل هذا أفسد لأن المعدوم لا يملك الوجود أصلا فكيف يعطيه غيره يعني كان معدوما ثم وجد في حال عدمه ليس له وجود وفقد الشيء لا يعطيه أم هم الخالقون خلقوا أنفسهم هذا أفسد في القياس العقلي وفي النظر هذا لا يقبل هذا مردود فهذان أمران إذا بطل الأمران وامتنع تعين الثالث وهو أننا خلقنا الخالق العظيم فسكت عن هذا وهذا المسكوت عنه يدعن به المخالف ويقر به المعاند فلم يذكره وتركه لدلالة كل ذي عقل بعقله عليه قال ربنا تبارك وتعالى إشارة إلى الدليل العقلي على أن الله تعالى خلقنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لأن الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس بشيء لا يوجد شيئا ولم يخلقه يعني لم يخلق الإنسان أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق ثم لم يكن ليأتي صدفة بدون موجد لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منع باتا أن يكون صدفة إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل الوجود فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره وكي فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده فلا خالق ولا آمر إلا الله قال تعالى ألا له القلق والأمر الأولى أن الله خلقنا وعليها دليل سمعي بكثير من آيات القرآن العزيز ودليل عقلي أشار إليه القرآن العظيم في قول ربنا تبارك وتعالى أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون لما سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان رضي الله عنه لم يسلم بعد وإنما أوفدته قريش ليخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر فوافى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي بالصحابة رضي الله عنهم المغربة فقرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان يومئذ مشركا قال فكاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وهذا الحديث أخرجه البخاري لم يعلم أن أحدا أنكر ربوبية الله تبارك وتعالى إلا على وجه المكابرة كما حصل من فرعون وعندما تمسوا الأدلة القلب الحي والروح المشرقة فإنها لابد أن تدعن ولابد أن تزداد إيمانا لم يمكر وجود الرب تبارك وتعالى من أنكره ولم يمكر ربوبية الرب جل وعلا إلا من كان مكابرا كما صنع فرعون قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعمل بها الأولى أن الله خلقنا ورزقنا وهذا أيضا مما يتعلق بتوحيد الربوبية أن الله خلقنا ورزقنا الرزق اسم لما ينتفع به كل مرتزق وهو نوعان قاص وعام أما الرزق العام فهو ما به قوام البدن ومسيرة الحياة سواء كان حلالا أم حراما وسواء كان المرزوق مسلما أم كان كافرا، فهذا كله رزق. يسمى رزقا بالمعنى العام، وأما بالمعنى الخاص، فالرزق بالمعنى الخاص هو الرزق الحلال، الذي يكون للمؤمنين لا تبعته فيه إلا إذا كان أي كان الرزق عونا، لا تبعته فيه إلا إذا كان عونا على معصية الله، ولا تبعته فيه إذا كان عونا على طاعة الله. فلا تبعت فيه وإن كثر فالرزق الحلال الذي يكون للمؤمن لا تبعت على المؤمن فيه وإن كثر وفاض لا تبعت عليه فيه إلا إذا كان عونا على معصية الله وأما إذا كان الرزق الحلال عونا للمؤمن على طاعة الله فلا تبعت عليه فيه قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيام فقوله رحمه الله ورزقنا أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل أيها أما الكتاب فقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله والآيات في هذا كثير كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق وأما السنة فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفع في الجنين ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهذا دليل من السن وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا لا يمتري في ذلك إلا من لم يكن عاقلا يقول إن الرزق ليس من عند الله وأما العاقل فالدليل العقلي يهديه إلى أن الله تبارك وتعالى رزقنا وهو أننا لا نعيش إلا على طعام وشراب والطعام والشراب خلقه الله عز وجل أم خلقه المرتزق خلقه الله رب العالمين وهو لا يعيش إلا عليه قال تعالى, <تصفيق> قال تعالى <تصفيق> أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون في هذه الآيات بيان أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق وأن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله جل وعلا الذي خلق هذا هو الله يقول ربنا تبارك تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه وأم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكه ثم ذكر الشراء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكروا فذكر الطعام والشراء ولا حياة للإنسان إلا بالطعام والشراء وهذا خلقه الله رب العالمين فهو الذي رزقه سبحانه فهذا دليل عقلي قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا الهمل المتروك الذي لا يؤمر ولا ينهى فهو همل لا يؤمر ولا ينهى قال الشيخ رحمه الله تعالى ولم يتركنا لم يتركنا ربنا تبارك وتعالى الذي خلقنا ورزقنا لم يتركنا هملا هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والأدلة العقلي أما السمعية فمنها قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا العبث والسدى كما سيأتي والهمل بمعنى فقال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذا لاستفهام الغرض منه النفي يعني أنتم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى بل سترجعون إلينا وتحاسبون على الصغير والكبير لأنه الذي يخلق هذا الخلق كله ويجعله على هذا النظام بهذه الحكمة وبهذه القدرة ثم لا يكون لهدف لا يكون فعله إلا عبثا ولذلك نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن ذلك فقال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو وقوله جلت قدرته أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألا قادر فالسدى هنا والعبث المذكور في الآية وقد نفاه ربنا تبارك وتعالى وماذا تره الشيخ رحمه الله تعالى في قوله ولم يتركنا هملا السدى والعبث والهمل بمعنى واحد وهو المتروك الذي لا يؤمر ولا ينهى فهذه دلالة الشرع دلالة النصوص من الكتاب على أن الله تبارك وتعالى لم يتركنا هملا بغير أمر ونهى وأما دلالة العاق فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هذا حينئذ عبث محت ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا نحن المسلمين بدين الله رب العالمين دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء هذا مستحيل على حكمة الله جل وعلا دلالة العقل على أن لن نترك سدى ولن نترك هملا وأننا سنرجع إلى ربنا تبارك وتعالى دلالة واضحة وقوية جدا قال الشيخ بل ارسل الينا رسولا صلى الله عليه وسلم لم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا يعني ان الله عز وجل ارسل الينا معشر هذه الامة امك محمد صلى الله عليه وسلم ارسل الينا رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما ارسل إلى من قبلنا رسلا مبشرين ومنذرين قال الله جل قدرته وإن من أمة إلا خلا فيها نبيه لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي